في فقه الإمام المال ونتناول في هذا الدرس الحديث عن جائزات الاعتكاف ومندوباته وبعض أحكام بطلان الاعتكاف أو قطعه والبناء عليه المراد بالجائزات الأمور التي يباح للمعتكف أن يفعلها والمراد بالمندوبات الأمور التي يستحب للمعتكف أن يفعلها قال المصنف رحمه الله مبينا هذه الجائزات والمندوبات وجاز إقراء قرآن وسلامه على من بقربه وتطيبه وأن ينكح وينكح بمجلسه وأخذه إذا خرج لك غسل جمعة ظفرا أو شاربا وانتظار غسل ثوبه أو تكثيفه وندبه ذكر المندوبات فقال وندب إعداد ثوب ومكثه ليلة العيد ودخوله قبل الغروب وصح إن دخل قبل الفجر واعتكاف عشرة وبآخر المسجد وبرمضان وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف وانتقلت والمراد بك سابعة ما بقي انتهى كلام المصنف رحمه الله يجوز للمعتكفي أن يفعل عدة أشياء أولها يقرأ القرآن يعني يقرأ القرآن لنفسه أو يقرئه لغيره يسمع للغير أو يسمع الغير لهم ولكن لا يكون ذلك على سبيل التعليم أو التعلم يعني لا يكون معلماً أو متعلم لأنه قد سبق القول بكراهة الاشتغال بسائر أنواع العلوم أثناء الاعتكاف لكن إذا كانت القراءة على سبيل التعبد فلا بأس في ذلك كذلك يجوز للمعتكفي أن يتطيب بسائر أنواع الطيب التي أحلى الله عز وجل لها، ولا يظن أن المعتكفة يشده المحرم بحج أو عمره فيحرم عليه الطيب لا المعتكف يجوز له سائر أنواع قطي والدليل على ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي رأسه وهو معتكف في المسجد للسيدة عائشة فترجله ويحاء والحديث واضح الدلالة على إن المعتكف له أن يتزين لأن ترجل هنا نوع من أنواع الزينة في الرأس كذلك لم يثبت في الكتاب أو السنة ما يدل على ترك الثياب الحسنة أو كراهه التطيب المعتكف فنحن نبقى على البراءة الأصلية حتى يثبت الدليل الناقل لذلك ولا دليل ومن الجائزات أيضا للمعتكف أن يسلم على الشخص الذي يمر بقربه أو يجلس بقربه بمعنى أنه يجوز للمعتكف أن يرد السلام على من ألقى عليه السلام وأن يلقي السلام على شخص جالس قريب منه أو شخص مر به أو شخص مر المعتكف عليه كل هذه الحالات لا بأس بها بشرط أن لا يتكلف المعتكف الانتقال من مكان إلى مكان لقصد السلام ومن الجائزات أيضا للمعتكف عقد النكاح يجوز للمعتكف أن يتولى عقد نكاح نفسه أو عقد نكاح ابنه أو عقد نكاح بنته، وذلك كله بمكانه بالمسجد بحيث لا يبرح المكان إلى مكان غير فالمعروف أن عقد النكاح في المسجد له فضل كبير وله مكانة عالي ولكن هناك بعض المساجد تخصص قاعات أعلى المسجد أو خارج المسجد لمثل هذه الأمور فلو كان الإنسان معتكفا وأتاه عقد نكاح له أو لوليته فإن كان العقد داخل المسجد فلا بأس بذلك أما إن كان خارج المسجد فلا يكلف المعتكف بأن يخرج إليه ليحضره فإن خرج دخل في مسألة الكراهة أو البطلان حسب وجود القاعة وتبعيتها للمسجد وعلى الرغم أن الملكية يكره مثل هذه الأشياء كراهة هو يتولى عقد النجاح أساسا أو ينكح أو ينكح إلا أنه يبوحوها إذا وقعت في نفس الموضوع كما أشرنا سابقا وبشرط أن لا يطول ذلك يعني لا يستغرق العق وقتا طويلا من وقت المعتكف الإمام مالك يقول رحمه الله لا يمشي المعتكف إلى ناس في المسجد ليصلح بينهم ولا لينكح امرأة هو لنفسه ولا لينكح غيره فإن جاءوه في معتكفه فنكح أو أنكح أو أصلح بين قوم فلا بأس به إذا كان خفيه المعيار عند المالكية هنا هو خفة المؤنى على المعتكف أو ثقلها بمعنى إن المعتكف لا يخرج للإصلاح بين المتخاصمين لكن إذا جاءوا المتخاصمان في المسجد وفي مجلسه وفي معتكفه وأصلح بينهم فلا حرج عليه في ذلك خاصة إذا لم يطل الوقت من الجائزات كذلك أنه يجوز للمعتكف أن يقلم ظفره أو يقص شاربه أو ينكف إبطه أو يستاك أو يفعل كل وسائل الزينة إذا خرج لغسل الجمعة أو لغسل الجنابة الجنبة اللي هي أتته من احتلال مثلا يجوز له خلال فترة الخروج هذه أن يأتي بسنن الفطرة خارج المسجد أما داخل المسجد فإنه مكروه لما فيه من التقدير للمسجد جاء في المدونة قال ابن القاسم قال مالك لا يقص المعتكف أظافره في المسجد ولا يأخذ من شعره قال ابن القاسم فقلنا له إنه يجمع ذلك فيحرزه حتى يلقيه قال مالك لا يعجبني وإن جمعه وقيل لابن القاسم أكان مالك يكره للمعتكف حلق الشعر وتقليم الأظفار فقال لا إلا أنما كره ذلك لحرمة الناس يعني هي هذه أشياء مباحة للمعتكف فعلها، لكن هو يصون المسجد عن أن يقذره بشيء من الشعر أو الظفر أو الهوام أو نحو ذلك. كذلك يجوز للمعتكف إذا خرج لغسل ثوبه أن ينتظر الغسل أو التكفيف سواء في بيته أو في غير بيته إذا دعته الحاجة إلى غسل الثوب ولم يكن هناك مكان بالمسجد لغسله أو تكفيفه. أما منذبات الاعتكاف أو مستحباته فمنها أنه يستحب للمعتكف إعداد ثوب له بحيث لو خلع الثوب الذي يلبسه يجد ثوبا آخر يقوم به بحيث لا يؤدي ذلك إلى أنه يبحث عن الثوب خارج المسجد أو خارج المعتكف أو لا يتأذى بكسرة لبس الثوب الواحد والدريل على ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اعتكف فليرجع إلى معتكفه وقهد لنا من الحديث من الصحابة نقلوا متاعهم صبيحة يوم عشرين نقل المتاع هنا دليل على إعداد الثياب ونحو ذاب وقد سبق لنا القول بأنه يكره للمعتكف أن يعتكف وهو غير مكفي حاجاته الأساسية من الطعام والشراب والثياب ونحو ذلك وعليه أنه يستحب له إعداد الثياب التي يلبسها ولا مفهوم للثياب بل يعد الثياب ويعد الغطاء ويعد الوسادة ويعد الطعام ويعد كل ما يحتاج إليه بحيث يصف اعتكافه من الخروج. أو من الشوائب التي تعلق به كذلك يندب للمعتكفي أن يمكث في المسجد ليلة العيد حتى يخرج من المسجد إلى المصلة بمعنى أن هناك كثير من الناس يتسرع في مسألة الاعتكاف فيخرق ليلة العيد يظن أن الاعتكاف انقضى بإفطار آخر يوم نعم هناك من قال ذلك أن الاعتكاف ينقضي بانتهاء رمضان ولكن من المستحبات أن يبيت المعتكف ويخرج في صبيحة يوم العيد ليتصل صلاة العيد أو تتصل صلاة العيد بالاعتكاف فيكون قد انتقل من عبادة الصيام إلى عبادة الاعتكاف إلى عبادة صلاة العيد انتقالات طيبة كذلك يشير المالكية إلى مستحب وهو خاص بوقت دخول المعتكف معتكف قالوا يندب له أن يدخل قبل الغروب وذلك لا تحسب له تلك الليلة مع يومها، ولكن يصح له الاعتكاف ويكون مدركا لتلك الليلة إن دخل قبل طروع الفجر بناء على إن أقل الاعتكاف يوم ليلة، على إن أقل يوم فقط وهناك من يرى إن أقل يوم ليلة وقد سبق ذكر كلامه في ذلك وهناك من يرى من الفقراء أن المعتكف ينبغي له أن يدخل الاعتكاف إذا صلى الفجر. وأوردوا في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه من المستحبات كذلك أن المعتكف يندب له أن يعتكف عشرة أيام لا أقل من عشر وهذا أكمل فراجات الاعتكاف التي وعظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكاف عشرة أيام كاملة يستحب في هذه العشرة أن تكون العشر الأواخر من رمضان كذلك يستحب للمعتكف أن يوقع اعتكافه في آخر النزل خضية استحفام العشر الأواخر عمدة استدلال عليها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف لعشر الأواخر من رمضان اعتكافه اللعشر الأواخر من رمضان ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو درجة عالية من درجات التأثير برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الاعتكاف جائز طوال شهر رمضان والاعتكاف جائز إلى أقل لمدة الاعتكاف التي هي يوم وليلة أو يوم كما يقول بعض الفقهاء أما عن وجه الاعتكاف في آخر المسجد فلأجل إخفاء العبادة وبعده عمن يشغله بالحديث ونقول أن تعبير المصنف بآخر المسجد لا مفهوم له بمعنى أن يوجد ليا الاعتكاف في جانب المسجد أو في أوله أو في آخره لا سيما إذا كان هناك مخصص مك... هناك مكان مخصص للاعتكاف كما هو الشأن في كثير من المساجد. الحكمة اللي قصد المصنف إن يبينها لنا من ذلك هو ابتعاد المعتكف عما يشغله من حديث أو لهو أو نحو ذلك والمصنف رحمه الله لما ذكر استحباب الاعتكاف في العشر أو آخر قصد بذلك أن يحاول الإنسان تحصيل ليلة القدر التي تواترت بفضلها الآيات والأحاديث والتي حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلبها في هذه العشر الأواخر المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول في ذلك الأمر وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به وفي كونها بالعام أو برمضان خلاف. وانتقلت والمراد بك سابعة ما بقي ليلة القدر نعطي أبناءنا الطلاب هذه اللمحة المجزعة هي ليلة من الليالي الفاضلة أنزل الله عز وجل باسمها سورة في كتابه تعالى يقول فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة فضلها الله سبحانه وتعالى على ألف شهر وما يزيد على ثلاث وثمانين سنة وهي من الخصائص والمنح الربانية التي أعطاه الله عز وجل لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء كلام طويل في سبب تسميتها يقول فيها الإمام القرافي رحمة الله عليه إن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر فتكون الركعة فيها خيرا من ثلاثين ألف ركعة وكذلك سائر أنواع البر وشهود مغربها وعشائها وخصت به هذه الأمة لقصر أعمارها ليحصل فيها لهم ما يحصل في الأعمار الطويلة لطفا بها ويقول بعض العلماء إنها سميت ليلة القدر لأنها ليلة ذات قدر نزل فيها كتاب له قدر على أمة لها قدر بواسطة ملك له قدر وخيها إن القدر المرى به التقدير لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها مقادير الخلائق ولكن الأشهر في ذلك أن هذا يقع في ليلة النصف من شعبه الأحاديث المتوترة في فضل ليلة القدر وفي التماسها كثيرة جدا منها ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحديث متفق عليه والحقيقة أن العلماء حاروا في تحديد ليلة القدر ووصلت الأقوال فيها إلى حوالي 43 أو 44 قول. أوردها الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه القيم فتح البارد على صحيح البخاري وأورد مثل هذه الأقوال الإمام العيني في عمدة القاري والإمام ابن بطال والإمام القرطبي والإمام ابن كثير والإمام القرافي أورد حوالي عشرة أقوال أو ما يزيد في كتابه الذخيرة وكل شراح السنة تعرضوا بالذكر لليلة القاتل بل ألفت فيها كتب ورسائل قديمة والحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى أخفى عنا أشياء لعظم مكانتها ولنجتهد فيها في العبادة كالصلاة الوسطى وكساعة الإجابة يوم جمعة التي وصل الكلام فيها أيضا إلى حوالي أربعين قول والصلاة الوسطى التي وصلت الأقوال فيها إلى حوالي اثنين وعشرين قول وليلة القدر. التي نتكلم بشأنها الآن ولهذا اختلف العلماء في تعيين تلك الليلة اختلافا بينا ووصلت أقوالهم فوق الأربعين قول كما ذكرنا ولكل قول دليله ولكن أشهر هذه الأقوال وأقربها إلى الصواب هو ما تؤيده الأحاديث الواردة في الصحيحين من كونها في رمضان وفي عشر الأواخر من رمضان وفي في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان نذكر هذه الأحاديث أو بعض هذه الأحاديث روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرووا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر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 فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وقيمة الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته وهناك من الأحاديث أيضا ما يفيد أن سيدنا جبريل عليه السلام نزل ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بليلة القدر فتشاح رجلان أو تلاحى رجلان في المسجد وارتفعت أصواتهما فرفعت قال عليه الصلاة والسلام فرفعت وأرجو أن يكون خير فلتمسوها في العشر الأواخر قالوا إنها رفعت هنا بعض العلماء يقول رفع علمها وبعض العلماء يقول رفعت تماما وبعض العلماء يقول رفعت علمها عن الأمة ولكن أعلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل فأن لا يخبرنا بذلك وبعض العلماء يذكرون لليلة القدر علامات بعضها صحيح له مستند في السنة وبعضها ليس له سند صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطئ كثير من العامة في التعلق بمثل هذه الأمور فيقولون إن ليلة القدر تتجمد فيها المياه وتسجد فيها الأشجار وتتوقف فيها الكلاب عن النباح ونحو ذلك من العلامات وأن هناك طاقة خضراء تفتح بالسماء في تلك الليلة فمن أصابته تلك الطاقة أثناء الدعاء استجيب له على الفور أي كان نوع دعائه وهناك من الناس من يتكلفون في هذه الليلة ليلة السابع والعشرين تكلفا شديدا بأن يلحظ السماء والأرض والكلاب والأشجار والمياه ونحو ذلك وكل هذا ابناءنا الطلاب ليس عليه سند صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه يسجد في ماء وطين واعتكف وقع ذلك بالفعل وسجد في ماء وطين كان ذلك في وقت فيه مطر ولكن نحن نعلم أن شهر رمضان يمر كل عام ويتقدم كل عام بحوالي أحد عشر يوما فيأتي في الصيف ويأتي في الشتاء ويأتي في الربيع ويأتي في الخريف. كذلك فإن مسألة اضطراب الرؤية من بلد لآخر وقد يثبت رمضان هنا بيوم ويثبت عند الآخرين بعد ذلك بيوم أو قبل ذلك بيوم وهكذا الحال في شوال كما نعلم من مسائل الأدلة والتضارب في رؤيتها من بلد لآخر فإن المسألة هنا تشير إلى حكمة من حكمة الله عز وجل أن أخفاها عنا حتى يجتهد أهل كل بلد وأهل كل زمان في تحصيل تلك الليلة ولا يتقيدون بليلة معينة وإن كانت الدلائل الصحيحة الواردة في صحيح البخاري ومسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير إلى وجودها أو إلى التماسها في العشر الأواخر وتحديدا في أوتار العشر للأواخر من رمضان فذلك أحرى بالقبول إن شاء الله عز وجل والسيدة عنيشة رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أرأيت إن أريت ليلة القدر ماذا أقول فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وفي رواية عفون كريم تحب العفو فاعفو عنه ولا يستهين الإنسان بمثل هذا الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى إذا عفى عن الإنسان فقد نال الإنسان خير الدنيا والآخرة ولكن لا بأس للمرء أن يدعو في تلك الليلة إن أصابها بما شاء من مطايب الدنيا وما للذاتها أما موقف المالكية من ليلة القدر ومن تعيينها فأشهر ما في ذلك قولان عند المالكية قول إن هذه الليلة خاصة بالعام يعني ليست خاصة برمضان بمعنى أنها تنتقل في ليالي العام هذا المذهب أو هذا القول مذهب الإمام رحمه الله وهو مذهب ابن مسعود ووافقه ووافق الإمام فيه جمع من المالكية قول آخر أن هذه الليلة خاصة برمضان وتنتقل أيضا فيه وهو قول مشهور في المذهب شهره الإمام ابن علاب رحمه الله المصنف رحمه الله على كلا القولين اختار الانتقال أو ذكر الانتقال فقال وفي كونها بنعام أو برمضان خلاف وانتقلت لكن المصنف ارحمه الله أشار إلى التماسها في السابعة والعشرين حيث قال والمراد بك سابعة ما بقي. يقول أو يحكى عن الإمام مالك أنه قال في حديث التمس ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخمسة يقول أرى والله أعلم أنه أراد بالتاسعة من العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين الإمام الخرشي يقول المراد بك سابعة عدد ما بقي أي عدد بقي أي بسبع بقيت في نحو التمسوها في سابعة وهكذا والمصنف رحمه الله خص السالعة بالذكر لأن أكثر علماء يقول والحقيقة أن المقام لا يتسع لا يتسع المقام لبسط الخلاف في هذه المسألة فليرجع إلى كتب السنة وكتب التفاسير وشروح السنة التي تناولت هذا الأمر وأخيرا تكلم المصنف رحمة الله تعالى عليه عن بعض مسائل مفتلاط الاعتكاف وأحكام البناء على الاعتكاف إذا انقطعت تابعه وقبل أن نذكر كلام المصنف نشير إلى تقسيم جيد لمفتلاط الاعتكاف ذكره الشيخ أحمد الدردير يقول الشيخ الدردير ما مفاده إن مفتلاط الاعتكاف تنقسم إلى قسمين. قسم يبطل ما فعل منه ويوجب استئنافه وقد تقدم ذكره عند قول المصنف وإلا خرج وبطل يعني المبطلط اللي سبق ذكرها تقطع حكم الاعتكاف وينبغي على الإنسان أن يبتدأ اعتكافه من جديد القسم الثاني قسم يخص زمنه ولا يبطل ما قبله بمعنى أن القسم الثاني من أقسام المبطلط يحدث فيه قطع لتتابع الاعتكاف ولكن لا يستأنف اعتكافا جديدا بل يبني على اعتكافه ذكر الشيخ الدردير ان هذا ثلاث اقسام القسم الاول ما يمنع المعتكف من الصوم ويمنعه كذلك من البقاء في المسجد يعني اعذار تمنعه من الصوم ونفس الاعذار تمنعه ايضا من البقاء في المسجد تشمل الإغماء الحيض النفاس المرض الشديد جدا الجنون نحو ذلك من الأعزار التي لا تبيح له البقاء في المسجد ولا تبيح له في نفس الوقت أو توجب عليه في نفس الوقت الصوم هذا يبني فيها على ما مضى والمرض بالبناء هنا الإتيان لبدل ما حصل فيه المانع وتكميل ما نظره سواء كان ما يأتي به قضاء عما من فيه صومه كان يأتي به بعد انقضاء زمنه كرمضان والنازل المعين أو لم يكن قضاءا كالنازل المعين وما تقدم كله في الاعتكاف المنذور أما اعتكاف التطوع فليس فيه قضاء الثاني ما يمنع المعتكف من البقاء في المسجد فقط مثل سلس البول هذا لا قضاء فيه الثالث ما يمنع الصوم فقط وهو ما أشار له بقوله كأن منع كأن منع من الصوم دون المسجد لمرض كمرض الخفيف بعد ذلك ذكر المصنف طرفا من هذه المسائل فقال وبنى بزوال إغناء أو جنون كأن منع من الصوم لمرض أو حيد أو عيد وخرج وعليه حرمته وإن أخره بطل إلا ليلة العيد ويومه وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده الصور التي ذكرها المصنف نأخذه على سبيل الإجمال أولا من اعتكف فأغمي عليه ثم أفاق من إغمائه يبني على ما مضى من اعتكافه لزوال الإغماء كذلك من جنة يبني على ما مضى من اعتكافه بمغرر زوال الجنون أيضا من منع من الصوم لمرض أو حيض فإنه يبني على ما مضى من اعتكافه كذلك من, منعه الصو... من منع من الصوم يوم العيد يعني أدركه العيد وهو معتكف هنا العيد سيقطع تتبع الصوم يبني على ما مضى من اعتكافه وكذلك من أفطر ناسيا كل هؤلاء يبنون على ما مضى من اعتكافه ثلاثة من طرأ عليه عذر من هذه الأعزار وخرج من المسجد وجوبا إذا كان العذر موجب للخروج أو جوازا إذا كان العذر ملبيح للخروج أو مجيز للخروج في هذه الحالتين المعتكف عليه إنه يراعي حرمته الاعتكاف يعني ما يرتكيبش أثناء خروجه ما نهي عنه أثناء اعتكافه كالجماع ومقدماته ونحو ذلك ومجرد زوال العذر يرجع فورا لاعتكافه أربعة إذا أخر المعتكف الرجوع بعد زوال العذر ولو كان ناسيا أو مقرها فقد بطل اعتكافه وعليه استئنافه من جديد إلا إذا أخر الرجوع العيد ويومه فلا يبطل لعدم صحة صومه لكل أحد وعليه استئنافه بعد العيد آخر مسألة في الاعتكاف أبناءنا الطلاب هي الاشترط في الاعتكاف يعني لو معتكف اشترط ما ينافي الاعتكاف لأن قال لو حصل عليه مانع يوجب القضاء فلم أقضي هذا الشرط لا يفيد ويصح الاعتكاف على مقتضى الاعتكاف المشروع كذلك من اشترط في اعتكافه أنه إذا لم يصم بسبب عذر من الأعزار يلزمه القضاء فهذا الشرط غير صحيح فمتى جاءه عذر عليه قضاء ما فاته وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا بعون الله تعالى وتوفيقه من الحديث عن باب الاعتكاف وفقق الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته